بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو م ر ة فاستوى وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى امدنا أم فتدل فكان ق ا ب قوسين أ و أ د ن ف أ و ح ي إ ل ى عبده ما أ و ح ي ما كذب الفؤاد مارئ أ ف ت م ر و ن ه على ما يرى ولقد رئيه ن ز ل ة أ خ ر عند س د ر ة المنته عندها ج ن ة ا ل م أ و إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشي ما زاوى البصر وما طغي لقد رئي من آ ي ا ت ربه الكبر أ ف ر ي ت م اللات والعز و موسوعه النابلسي ث ل ل ل ك ر و ل ه ا ل أ ن س ت ل ك إ ذ ا ق س م ض ي ج إن ه ي إلا أسماء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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة ليسمون ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة الانس وما لهم به من علم ان يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا ف أ ع ر ض عما ت و ل ي عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بمن ا ه ت د ه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 و أ ع ط ي قليلا و أ ك د أ ع ن د ه علم الغيب فهو يرئ أ م لم ينبا بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفئ أ ل ا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ه و أ ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما س ع ي وان سعيه سوف يرئ ثم يجزيه الجزاء الاوفئ وان إ ل ى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيى وانه خلق الزوجين الذكر والانثي من نطفه اذا تمني وان عليه النشاه الاخر ى وانه هو اغني واقني وانه هو رب الشعر وأنه ك عادا ا ل أ و ل وثمودا فما ابق وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم ا أ ظ ل م و أ ط غ ي و ا ل م ؤ ت ف ك ت أ ه و ئ فغشها ما و ش ت ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارئ هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ي ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون ت س ج د و ا لله واعبدوا